بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بارك الله فيكم يعني هذه مجالس في شرح متن أبي شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله وهو شرح في الفقه الشافعي في فقه الشسادة الشافعية لكن كما يعني اشترطنا في أول مجلس أن الشرح سيكون حول الدليل لا نتقيد بالمذهب لا نتقيد بالمذهب وإنما أشرح جملة من مسائل المذهب وأتكلم عنها وآتي بالدليل واضح من الكتاب أو السنة على إثبات أو نفي ما في الكتاب من مسائل ما في الكتاب من مسائل وانتهيت في المرض الماضية من اقسام المياه السبعه أو ما يعرف بالمياه التي يجوز التطهير بها المياه التي يجوز التطهير بها وهذا الباب مهم لما لان به نستطيع تقيد في المذهب لا ما اتقيد في مذهب لأن هذا الباب به يعرف هذا المي أو هذه المياه طاهرة أم لا يجوز التطهير بها يجوز الوضوء منها هناك فرق بين تقييدك بالمذهب في أنك تتكلم بقول صاحب المذهب أو بالأدلة التي جاءوا بها أصحاب الم... هذا المذهب وهناك الإتيان أو الخروج عن المذهب مع ذكر أصل المذهب كما كان يفعل ابن تيمية رحمه الله في أه المذهب الحنبلي ابن تيمية رحمه الله كان حنبلي كان من اتباع أو من المذهب الحنبلي لكن هو خرج عن المذهب الحنبلي في بعض المسائل خرج عن المذهب الحنبلي في بعض المسائل وهذا معروف في الخلاف الذي خرج به على المذهب الأربعة فهو كان لا يتقيد بالمذهب فيما يراه من الدليل فيما يراه من الدليل هنا أيضا كما اتفقنا أن الأصل فيه أنا لا نشرح مذهبا من مذاهب مذهبا أو كتابا من مذهب الشافعية لكن لو رأينا في مسألة أنها تخالف الدليل بينا الدليل وأثبتنا الدليل وطرحنا المسألة المخالفه جانبا فهذا ليس تقليدا بمذهب هذا ليس تقليدا بمذهب وهذا ربما هو قريب من منهج اهل الحديث في الفقه لان منهج اهل الحديث هو الاتيان بالدليل ثم التفصيل الايتيان بالدليل ثم التفصيل لكن الفقهاء يأتون بالتفصيل ومن جملته الدليل وربما لا يأتوا بالدليل فعندما تكلمت في المرة الماضية حول انواع المياه التي يجوز التطهير بها اي التي يجوز لك أن تختسل منها تتوضأ منها هي 700 نعم هو أو هي 700 ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد وفصلت القول في هذه الأنواع في المرة الماضية وهذه المياه إما أن تكون من السماء أو نابعة من الأرض ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهذا يدور حول هذه الأنواع إما أن يكون نازلا من السماء كالأمطار والثلج والبرد البرد نعم يعني هو يشبه الثلج ولكنه ليس بثلج يعني قريب من الثلج وعندما آه يسقط آه يتحول الى المياه نعم قريب و يعني يجوز التطهير بهم نعم في أي بلد مغرب هل الصوت واضح؟ طيب الله المستعان طيب خيره فهو إما أن يكون ماء نزل من السماء كالمطر والثلج والبرد وإما أنه نابع من الأرض وإما أنه يكون نابع من الأرض كالبحر والنهر والبئر والعين وفصلت القول فيهم في المرة الماضية ثم قال أبو شجاع رحمه الله ثم المياه على أربعة أقسام ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو قسمه إلى ماء مستعمل ومتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس هذا الرابع من أنواع المياه ماء نجس أو نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح رطل هنا الأصل فيها والأصح أنها بكسر الراء بكسر الراء وليس بفتحها وهذا هو الوجه الصحيح النوع الثالث وهو طاهر غير مطاهر يكون أصل الماء طاهر لكنه لا يطهر غيره كالماء المستعمل وسيفصل فيه والمتغير بما خالطه من الطاهرات اول أنواع التي ذكرها هذا الإمام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق الماء المطلق يعرف بأنه الذي هو على أصل خلقته الذي هو على أصل خلقته ويطلق عليه اسم ماء بلا قيد إذا أطلق الماء فهو الماء المطلق الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره يعني كثير من الأئمة عندما يتكلموا بذلك يقولون أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره هو أصل خلقته أنه طاهر وهو أيضا يطهر غيره يستطيع الإنسان أن يتوضأ منه ويغتسل ويرفع الحدث ويرفع النجس حتى ابن العراقي أبو زرعة ابن العراقي في شرحه على أظن تقريب الأسانيد له شرح على تقريب الأسانيد لأبيه قال ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم ينطلق اسم الماء عليه بدونه الأصل في هذا الماء أنه لا يتقيد بقيد وإنما بمجرد أنه أطلق عليه ماء فهو يعرف أنه على أصل خلقته فهو طاهر مطهر لذلك قال أبو شجاع طاهر مطهر غير مكروه طاهر مطهر غير مكروه هنا قال غير مكروه استعماله طيب بارك الله فيكم أخ الحبيب السلافي فورفو نفع الله بكم هل الصوت واضح؟ طيب قال هنا غير مكروه غير مكروه استعماله أي إذا استعمل كان هذا الاستعمال غير مكروه في بقاء طهارته فقال وهو الماء المطلق وهو الماء المطلق هنا قال بعض الشراح وهو الخطيب في شرحه على متن أبي شجاع قال تعريف المطلقي بما ذكر هو ما جر عليه في المنهاج في المنهاج هذا كتاب في شرح الفقه الشفعي وأورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه قطين وتحلب كطين وتحلب إذا وجد هذا في الماء لا يغيره وما في مقره وما مره فإنه مطلق مع أنه لم يعر عما ذكر وضحت فإذا وجد فيه حتى ولو طين أو تحلب فهو على أصل خلقته وهو طاهر لأنه لم يتغير وأنه لم يتغير وسيأتي بعد ذلك في المتغيرات طيب تفضل أخي الحبيب بارك الله فيك ويأتي بعد ذلك في طيب بينت أن الأصل في هذا الماء الطهارة ولو أورد عليه تغيرا يعني كان فيه تحلب مثلا أو طين أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر عليه لأنه يرجع إلى أصل خلقته يرجع إلى أصل خلقته لأن هناك فيما سيذكر في الماء المستعمل وأيضا في المتغيرات بما خالطه من الطاهرات أن هناك بعض الأشياء التي إذا وضعت في الماء غيرت فمنها ما يؤثر في الماء فيبطل الطهارة مع الأصل أنه طاهر ومنها ما يغير الماء الذي يغير لونه أو ريحه أو طعمه وهذا بعكس ما ذهب إليه الشافعية في مسألة القلتين في مسألة القلتين فبعضهم جزم بأنه ما لم ما زاد على القلتين لم يحمل الخبث لكن كما فصل أهل العلم أن الأصل الذي ينبني عليه عرفة الطاهر من غيره هو بما خالطه من الطاهرات أو بما خالطه من النجاسات فإذا كان الماء وإن كان كثيرا أو قليلا تغير إما لونه أو طعمه أو ريحه فهنا لا يجوز التطهير منه لا يجوز التطهير منه لكن مسألة القلتين فهذه مسألة حتى الحديث نفسه يعني تكلموا فيه فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه منهم من صححه ومنهم من ضعفه لكن حتى لو قلنا أنه ما زاد على القلتين لم يحمل الخبث فيعني مسألة ربما يقع شيء مائع مثلا في شيء قليل من الماء فينجسه وهو أقل من القلتين أقل من القلتين في صوت الاخوة معي ولا في شيء ما يحتاج الى اضاحة طيب لو هناك شيء يعني يحتاج الى زيادة تفصيل حتى يعني نصل الى المطلوب نعم بارك الله فيكم فاول الاقسام طاهر مطهر غير مكروه طاهر في نفسه مطهر لغيره وغير مكروه استعماله وهو الماء المطلق الذي هو على أصل خلقته ثم قال وطاهر مطهر مكروه نعم أول أنواع أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره وهذا لا تنفك عنه الطهارة لا تنفك عنه الطهارة لكن هناك النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام المياه طاهر في نفسه مطهر لغيره لكن مكروه لكن مكروه استعماله وهو الماء المشمس ولماء المشمس هذا فيه كلام يطول حتى بعضهم نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه اه يعني اه صحح أثرا عن عمر رضي الله عنه في كراهة الماء المشمس والأصل أن الإمام الشافعي رحمه الله قد أثبت من ناحية الطب أن الماء المشمس يكره استعماله طبيا وليس شرعيا الماء المشمس نعم هو اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يكره الاغتسال به وقال ان أنه يورث البرص وقال يورث البرص وهذا اخرجه البيهقي والدارقطني واسماعيل بن عياش فيه وهو صدوق وتكلموا فيه ايضا فالاصل ان الشافعي رحمه الله قال لا هناك فرق بين المشمس الذي يوضع في اناء يشمس او اناء من من نحاس او حديد او ما اشبه ذلك فيوضع في الشمس فيسخن فيوضع في الشمس فيسخن يعني أقرب دليل المباني الآن العالية يكون فوقها خزانات خزانات للمياه لا ليس ترع ولا بحر لأن هذا البحر هو الماء المطلق والترع الجارية ماء مطلق أيضا لأنها لا يؤثر فيها النجاسات لجريانها ولأنها كثيرة ليست قليلة لكن مثل العميل العالية المباني العالية يكون أعلاها خزانات مياه هذه الخزانات مصنوعة من الألمونيوم أو الحديد أو ما أشبه ذلك من المعادن ويوضع فيها الماء والشمس تسلط عليها فإذا وصلت إلى مكان من الأماكن الحارة أو كانت هذه المباني في الأماكن الحارة أو في الصحراء أو في شبه الجزيرة أو غير ذلك فهذا الماء يسخن من شدة الحرارة التي تحيطه بسبب تسخين هذا المعدن الذي يحيط به فلما تتوضأ منه هذا المياه أو هذه المياه الساخنة تورث البرص تورث البرس هو مرض جلدي فالإمام الشافعي رحمه الله بيّن ذلك من ناحية الطب وكان الإمام الشافعي يعرف في الطب فبيّن أنه يكره استعماله من ناحية الطبية لكن لم يثبت فيه اثر ولا حديث لم يثبت فيه اثر ولا حديث معي أخوة نعم هناك بعض أهل العلم اشترط أن حتى يعني الماء هذا يكره استعماله بشروط يعني لا يستعمل بشروط أن يكون ببلاد حارة وعلى تنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين النقدين الذهب والفضة كان كل أهل الجزيرة العربية برص من الخزانات هو يورث البرص من ناحية طبية وهذا أثبته الكثير لكن كما قلت يعني بعض أصحاب المباني يعني يجعلون طبقة داخلية من البلاستيك مثلا لصد هذه الأشعة وأكثر المباني الآن تراهم يجعلون خزانات من البلاستيك من البلاستيك الثقيل كثير لا يستعملون الخزانات المعدنيه لذلك لم يرد فيه اثر ولا حديث لذلك اشترطوا ا يكون في نعم ليس الضره يعني لا تؤثر في كثير لكن الاشهر انها ربما تورث البرص وليس بالتأكيد لكن البعد عن المياه الساخنة جدا أفضل كثرتها ربما تورث البرص نعم يعني صحاب المذهب يشترطون أن يكون في أنية منطبعة غير النقدين يعني سواء كان حديد أو نحاس مطروق نعم نعم برد الله هنا الشرط أيضا شرط آخر وهو أن يستعمل في حالة حرارته في البدن يعني لو برد الماء فيستعمل كغيره من المياه لكن في حالة السخونية فيكره استعماله فيكره استعماله لذلك قالوا بأنه يكره وليس يمنع من ناحية الطب, من ناحية الطب فهذا هو المياه أو هذا للتنزيح لا من ناحية الشرع ما في دليل على كره استعماله أو منع استعماله لكن أنا أقول من ناحية طبية وهذا ما أثبته الشافعي رحمه الله في مذهبه والأثر الذي جاء عن عمر فهو ضعيف الأثر الذي جاء عن عمر ضعيف ويدخل من الماء المطلق هم الشرط أن يكون في إناء غير النقدين لو كان في إناء غير النقدين ووضع في مكان حار وفيه شمس فهذا يأخذ حكم الماء المستعمل المكروه أو الماء المكروه ظاهر. كما قال أبو شجاع فهو طاهر مطهر مكروه طاهر مطهر مكروه يعني الأصل فيه نعم معد النقدين وهما الذهب والفضة فكل ما طرق من النحاس والحديد وكان في مكان حار تحت الشمس فهو ياخذ هذا الحكم وهو طاهر ومطهر في نفس الوقت طاهر ومطهر في نفس الوقت لكن يكره استعماله للبرس ل البرس نعم من قال لا يجوز استعماله انا ما دخلت في الماء المستعمل حتى الان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الماء طاهر وغير مطهر تقسيم غير صحيح لعدم ورود الدليل وإن الدليل على كلامك اليمين على المدعي التي في القرآن او الايات الكثيرة التي في القرآن تتكلم عن الأصل العام في الماء المطلق وهو الذي على أصل خلقته وهو ما نزل من السماء أو نبع, نبع من الأرض وهذا تكلمت عليه في المرة الماضية من تقسيم المياه من حيث التطهير إلى 700 إلى 300 700. هذا لو كنت معنا في المرة الماضية كنت عرفت أن المياه التي يجوز التطهير بها سبع ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد وهذا ينقسم إلى اثنين ماء نزل من السماء وماء نبع من الأرض وهذا الذي فيه الآيات القرآنية لكن التقسيم الثاني الذي فيه طاهر ومطهر هذا وردت به آيات, وأحاديث. آيات وأح... وأحاديث كحديث بئر بضاعة وغيره كحديث بئر بضاعة وغيره فهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن في بئر بضاعة أن يتوضأ منها الرجل والبئر بضاعة فيه قيد ماء وتغير ماء كان على أصله ثم تغير بما خالطه تغير بما خالطه فهل هناك عندك دليل آخر على عدم التقسيم غير هذه الآلة التي قلت لك أنها مرادها الماء المطلق الذي هو أول تقسيم ماء طاهر في نفسه مطاهر لغيره غير مكروه نعم فاين الدليل هذه افاده هذه انما مدارسات ان شاء الله تعالى ليست آآ آآ ليست احتكار يعني لكن كلنا يفيد ويستفيد صحيح فإن كان هناك دليل على عدم تقسيم المياه أو تقسيم الطاهر إلى طاهر ومطاهر أو طاهر غير مطاهر أو طاهر خالطه نجاسات أو الماء النجس طب وإيش يدل؟ لماذا جاء الدليل لماذا جاء هذا بئر بضاعة لو ما يدل على شيء وعندما نأتي مثلا على مسألة مثل, مسألة مثل آآ آآ آآ هذه المسألة التي اتكلمت عليها وهي الماء المشمس فنضعها في أي قسم هل في الماء الطاهر على الإطلاق وإن كان في إناء تحت الشمس في مكان حار أو هل ندخلها في النجاسات هناك بعض التفاصيل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الفقه تحتاج إلى تقسيم هناك بعض طيب هل طاهر على الاطلاق هل هو مما نزل من السماء نبع من الأرض أو بعضهم أخذ بعض الماء ووضعه في إناء ووضعه في مكان حار تحت الشمس هل نقول بذلك أو بالآخر لأننا لو قلنا بأن هذا التقسيم غير صحيح لرددنا كثيرا من التقسيمات في الفقه طب هل هو مطاهر لغيره أم ليس مطاهر الطهارة معروفة هو طاهر ولم يقل أحد أنه غير طاهر فإما طاهر أو إما نجس لكن العلة هل هو مطهر لغيره او ليس مطهر لغيره هناك فرق بين الطهاره والتطهير معي هناك فرق بين الطاهر والتطهير فالماء ما هذه المسألة التي نتكلم فيها الآن حتى الإخوة يفهمون يعني حتى الإخوة يفهمون <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم هو مطاهر لغيره لكن أخي يتكلم على مسألة معينة في تقسيمهم هو لا يريد أن يقسم الماء إلى طاهر ومطاهر يريد أن يطلق على الماء طاهر فقط فأن له هذا الماء المشمس هل هو طاهر قال نعم وأنا اتفق معه في ذلك لكن هل هو مطاهر لغيره أم لا فإن أقر بالطهارة لغيره فهو يقر بهذا التقسيم يعني المسألة بسيطة يعني فهو يقر من كلامه والفقه كله تقسيم وقد بيّن أبو شجاع في المقدمة كما ذكرتها آآ آآ قال إيش؟ قال وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فهو اشترت أن يأتي بالتقسيمات فكل الكتاب تقاس تقسيمات كل الكتاب تقسيمات هذا ابو شجاع هذا ابو شجاع وليس الشوكاني والشوكاني ليس متبعاً لمنهج لمذهب وانما له مذهب مخصوص ابو شجاع كان في قرابة القرن الرابع فكيف يأتي هذا الى ذاك فالتقسيمات معروفة من أصل أصحاب المذاهي طيب طيب لا كل الفقهاء جاءوا بالتقسيمات لو نظرت إلى المغني ستجد التقسيمات فيه ولو رأيت المجموع ستجد التقسيمات لو رأيت أي شخص يتكلم في المذاهب من من من المتقدمين أو المتأخرين ستجد الكتاب يتكلم على التقسيمات فأنا أريد فقط منك هل الماء المشمس اعتمدنا أنه طاهر هل هو مطهر لغيره أم لا هل هو مطهر لغيره أم لا هل أستطيع أن أتوضع منه طيب إذن أنت, أنت الآن تثبت أنك تقر بالتقسيم ان هناك طاهر يطهر غيره وهناك طهر لا يطهر غيره وهناك طهر لا يطهر غيره اخي عبد الله يعني ما يقرب من ساعة ان شاء الله لكن الان أي دليل؟ يعني آتي لك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقسيم كذا وكذا؟ هذه استنباطات بارك الله فيك الفقه استنباط والتقسيمات ليس لها دليل من الكتاب ولا السنة أن يقول هذا تقسيم كذا وكذا فسبحان الله يعني ما من كتاب فقه إلا وتجد فيه تقسيم فأظنك قرأت كتابا واحدا في الفقه لكن لو اطلعت على كتب المذاهب الأربعة ستعرف أن كل مذهب له تقسيم والتقسيم الشافعية غير تقسيم الحنابلة غير التقسيم المالكية وانظر في كتبهم المطولات لا تنظر في غيرها نعم والشوكان كما قلت له مذهب خاص لا يتبع المذاهب الأربعة فهو إمام وهو من يعني يعتبر المعصرين يعني هو منذ قريب يعني يعني هو كان في العصور التي قريبة من الإمام محمد بن عبد الوهاب أنا يعني لا أريد أن يعني أنا فقط أريد أن أبين هذا الأمر فقط في أن هذه المسألة معروفة عند من يدرس الفقه في تقسيم المسائل الفقهية وأنها أصل عند الفقهاء وكما قلت فأنا لا أتقيد بمذهب ولكن أبين ما جاء بالمذهب وأبين ما يسعى إليه المذهب فإن كان موافقا للدليل جئت بدليل وإن كان مخالفا للدليل جئت بالدليل الذي يخالفه وأطرحت المخالفة جانبا لكن التقسيم من أين آتي به؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب وقال إن الماء الذي يطهر غير الماء الذي لا يطهر أو غير ذلك؟ هو يستنبط والعلماء استقراؤوا عليه جاءوا بالاستقراء معي بارك الله فيك من النصوص طبعا من النصوص وكما قلت لك مثل الماء المشمس هذا الماء هذا أين يضعوه في أي قسم لو قلنا هو ماء مطلق على, الماء على الاطلاق لن يتكلم في كراهته من غير كراهته لأن الماء المطلق غير مكروه وهذا شرط فيه أنه يقبل غير مكروه كماء البحر عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم إن نركب البحر ونقوم معا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا قال هو الطهور ماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطاهر لغيره فهو قيد هنا بكلمة الطهور فهذا في الماء لكن غير ذلك يحتاج إلى قيد غير الأمور التي بيّنها الكتاب والسن والكتاب بيّن أن كل ما نزل من السماء فهو طاهر في نفسه مطاهر مط... لغيره لأنه على اصل خلقته وما نبع من الأرض أيضا فهو على اصل خلقته طاهر في نفسه مطاهر لغيره لكن العلة فيما يستعمله الناس هل هذا الاستعمال مكروه أو يقبل أو غير ذلك حتى في فضل, الصحاء في فضل الوضوء في فضل الوضوء وغير ذلك من الأمور الحديث هذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى حديث القلتين وهو حديث مضعف بعضهم صححه وبعضهم ضعفه لكن العلة عند الفقهاء بما تغير أو بما تغيرت أوصافه الثلاثة العلة أو الراجح عند الفقهاء وعند أهل الحديث هو ما تغيرت أوصافه الثلاثة فهنا يحكم عليه بنجاسة او لا سواء ان تغير لونه او ريحه او طعمه فاذا تغيرت هذه الاوصاف الثلاثة لا يكون مطاهرا لغيره او لا يكون طاهرا او لا يكون طاهرا وضحت من يريد أن يبنصني الله المستعد نعم أنا كنت أتكلم عن الحديث بإرد وضاعه آآ والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوضوء منه أو الوضوء منه والحديث إن كان فيه كلام لكن بعضهم آآ صحاحة طيب أخي الحبيب طيب تفضل أخي محمود طيب أخي الحبيبي الفارس بارك الله فيك يعني لما كنت أدمن كنت لست موجودا طيب الحمد لله الكتاب متن أبي شجاع في الفقه الشفعي في فقه في فقه الإمام الشفعي متن صغير لكن يمتاز بالتقسيمات في بئر بضاعة نعم الزيادة أخرجها أظن أن ثائي وهي ضعيفة لكن القول أنه صحيح إن شاء الله تعالى لكن الزيادة ضعيفة وقد جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير هو الحديث الأول أو الثاني في أول الكتاب قال بأن هذا الحديث صحيح بدون الزيادة وفصل في القول فيها فهو يعني التلخيص الحبير كتاب ماتع جدا في تخريجي هذا الحديث لكن المعنى صحيح وأهل الفقه يستعملون هذا إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه يستعملنا ذلك وأهل الحديث أيضا نأخذ الكتاب اللي فيه المتل أو نأخذ كتاب فيه شرح المتل متن أبي شجاع له شرحات كثيرة منها شرح الخطيب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ومنها شرح العلامة ابن القاسم الغزي ومنها كفاة الأخيار للإمام تقي الدين الشافعي الدمشقي هناك حواشي عليها على الشروح لكن الحواشي ما أنصح بها إلا بعد إتقان المتن لأنها تزيد لكن الحواشي الكتاب الذي الذي الذي تشرح فيه تشرح منه الذي يحفظه هو متن ابي شجاع اخى الحبيب لا ما فهمت اخى عبد الله طيب هل الصوت واضح المعذرة لان اتكلم في غرفتين نعم الله المستعان طيب خيرا ان شاء الله طيب الصوت <تصفيق> طيب الحمد لله و نحن ما زلنا في هو طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وهو الماء المشمس آآ آآ منهم آآ الخطيب الشربيني في شرحه الإقناع قال ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة او البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ لأن الأصل في الطهارة إسباغ الوضوء قال وكذا مياه ديار ثمود ذلك هناك البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان الناس نزل نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يسقوا من بئر الناقة التي كان تردها الناقة قال ابن حزم في المحلة ابن حزم هذا الظاهري ومنه نعرف أنه لا يحل الوضوء من بئر من بئر الحجر وهي أرض ثمود ولا الشرب حاش بئر الناقة فكل ذلك جائز منها فهذا بئر هذا بئر والاصل في البئر مياه البئر أنها طاهرة مطاهرة لكن لما جاء التعميم على كراهة التنزيه في اخذ ذلك منها أو منع ذلك من الوضوء, الوضوء, الوضوء فيها فكان مياه هذا البئر طاهرة ولكن غير مطاهرة طاهرة ولكن غير مطهرة يعني العلماء الفقهاء ينظرون إلى مثل هذه الأحاريث والأدلة ويستنبطون منها احكام عليكم السلام ورحمة الله وباستقرائهم يجعلون هناك طاهر وهناك مطهر وهناك طهور وهناك غير مطهر وهكذا هذه التقسيمات ثابتة إن شاء الله عز وجل ااه طيب هل الاخوه ناموا هل في صوت طيب اركلوفي طيب انا اكتفي ان شاء الله ب هذا ويبقى لنا ااا القسم الثالث وهو طاهر غير مطهر ويدخل فيه الماء المستعمل والمتغير بما خلطه الطاهرات إن شاء الله تعالى في المرة القادمة وأسأل الله أن يكون في هذا الكلام إفادة للجميع إن شاء الله عز وجل وبرك الله فيكم وأخي الحبيب أمين أبو معاذ إن شاء الله تعالى يعني إن أردت تفصيلا في, في هذه المسألة يعني أنا موجود إن شاء الله تعالى هنا في أي وقت ليلا آآ ف يعني ان أتيت بدليل على ما خلاف ما تكلمت به على عدم التقسيم فأنا أرحب به وإن كان دليل قاطع انا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة سأتكلم به إن شاء الله تعالى وأمحو ما تكلمت به الآن نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح آمين أفضح أفضل شرح لمثن أبي شجاع في وجهة نظري أفضل شرح هو الإقناع كتاب الإقناع للخطيب الشربيني مفصل في المسألة و... آمين وإياكم مفصل في المسألة وياتي ب بعض المسائل الخلافيه ويذكرها لكن هي بسيطه جدا عنده لان ابي خالف المذهب خالف مذهب الشافعي في خمس مسائل فقط في خمسة مسائل فقط في الكلام عن حول المسائل الخلافيه سيكون قليل جدا فافضل شرح في وجهه نظري أنه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع أو أي شرح الذي يريد أن يفهم منه سريعا ويفك الألفاظ فقط لما أراد أن يتوغل في هذا الفن في فترة قليلة هو شرح ابن قاسم الغزي شرح ابن قاسم الغزي يعني يعتبر يأتي بالكلمة وبجانبها ثلاث أو أربع كلمات شريحة لهذه الكلمة فقط وأوقات يأتي بجملة كاملة ويشرحها في كلمة واحدة وهكذا فهو شرح مبسط ميسر صغير وله حاشية كبيرة يعني الذي يتقن هذا الفقه يأتي بحاشية كبيرة على شرح ابن قاسم الغزي هي حاشية ابراهيم البيجوري وهذا في مجلدين كبار والله الحمد لله انا عندي اكثر شروح الفقه والله الحمد لله وهذا المتن بالذات يعني عندي له اكثر من شرح ف ان شاء الله تعالى نسال الله ان يعيننا على فهم الدين والتفقه فيه انه تعالى جواد كريم الحمد لله رب العالمين طيب خير ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك بعض المياه المستعملة وهذا ستكلم عنه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بعض المياه المستعملة تكون مطهرة لغيرها ولكن في وقت معين ولكن في وقت معين يعني كفضل الوضوء هذا ما استعمل ولكن يمكن أن يستعمل مرة أخرى وهذا يعني فيه تفصيل إن شاء الله تعالى أذكره في المرة القادمة حتى يأتي به آآ كلام آآ موسع في هذه المسألة وأبين كلام أهل العلم ومن خالفهم في هذا إن شاء الله عز وجل آمن وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهر الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته